القدس في الأغلال مأسورا وشامنا في يدي السفاح مكهورا ملعيد والقدس في الأغلال مأسورا وشامنا في يدي السفاح مكهورا قرى المآسي بباغداد العلاع صفا ويحها بالعيد مسرورا ام القاسي ببغداد العلى عصفا عصفا و امتي ويحها بالعيد مسرورا و ويحها بالعيد مسرورا ويحها بالعيد مسرورا كيف التبسم والشيشان مزقها الرس حتى غدات بالحزن معمورا هذا رضيع شضايا القصف قد قطعت منه اليدين كذاك الساق مبتورا كيف التبس موات شان مزقها الرس حتى غدات بالحزن مع هذا رضيع شظايل القصف قد قطعت منه اليدين كذاك الساق مبتورا كيف السرور وفيكم بالنا أسد أشفانهم بدموع القهر مغمورا كيف السرور وأخت الدين مكرهة في السجن يلهبها الأوغاد مجبورا في السجن يلهو بها الأوغاد مجبورا في السجن يلهو بها الأوغاد مجبورا يا ويح أمتنا أسيافها غمدت وفي حماها سيوف الكفر مشهورا يا ويح أمتنا أسيافها غمدت وفي حماها سيوف الكفر مشهورا تبكي وما عاد في مليارها عمره من ساسها فغدت بالسيف منصورا تبكي وما عاد في مليارها عمره من ساسها فغدت بالسيف منصورا من ساسها فاغدات بالسيف منصورا من ساسها فاغدات بالسيف منصورا بالسيف منصورا منعي من والمدس في الأغلال مأسورا وشامنا في يدي السفاح مكهورا اسي بغداد العلى عصفات وامتي ويحاها بالعيد مسرورا وامتي ويحاها